بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا فجى ما ودعك ربك وما قنا وللآخرة خير لك من الأولى ولسو وجدك عا الى ما اغنا فان اليتيم الا تظهوا وان النساء الا تنهرو وان من رزق ربك فحد